المسألة الثالثة. قال محمد بن علي ابن الحسين رحمه الله ورضي الله عنه. قال محمد بن علي ابن الحسين النكاح بولي في كتاب الله تعالى أي أنه مقرر في كتاب الله تعالى وأنه لا يجوز لأحد أو لمرأة أن تنكح بغير ولي فلا بد من ولي في النكاح. فأي ممرأة نكحت بغير ولي إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فهو فاسد وباطل هذا النكاح الذي بني من غير ولي فهو شرط في صحة النكاح الولي فيقول محمد علي بن حسين هذا الحكم موجود في كتاب الله أين هو في كتاب الله قال ثم قرأ ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركين أيها الأولياء لا تنكح المشركين فإذا الأمر النكاح إلى الأولياء يعودنا الأولياء والنساء يخطبنا من أوليائهن الأباء ودون الأباء ممن يقوم به على المرأة فنعم هذا لا شك فيه خلاف للنعمان أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه يجوز أن يكون النكاح من غير ولي وأن تنكح المرأة نفسها إن كانت رشيدة وهذا قول غير صحيح في الصادم الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قول غير صحيح لا بد في نكاح المرأة من ولي فأي يوم امرأة نكعت من غير ولي فنكاحها باطل ولا يصح ويجب التفريق بينهم وتجديد العقل إن حصلت عندهم شبهة حصلت عندهم شبهة يفرق بينهم وجهق وجدد العقل بعد ذلك وإن حصل بينهما أولاد فالأولاد شرعيون الأولى شرعيون باعتبار أنه نكاح شبه ربما يأخذ فيه ببعض قول أقال هل العلم فيقول جوز فلان فهذا نكاح شبه فالأولى شرعيون والنكاح باطل فعليهم تجديد العقد من نكاح من غير ولي بعض النساء ربما تفعل هذا ولا يسلي من فيه بعض النساء اللوات يرقى دينهن ربما تزامل بعض الناس تزوج نفسها لذلك الصديق ولذلك الزميل دون رجوع إلى أبيها ولا إلى أقيها ولا إلى عمها ومن يقوم بشؤونها من أوليائها فهذا نكاح باطل قال المسألة الثالثة قال محمد بن علي بن حسين النكاح بولي في كتاب الله تعالى ثم قرأ ولا تنكح المشركات ولا تنكح المشركين بضم التاء نعم بضم التاء الأولياء وهي مسألة بديعة ودلاله صحيحة صدق قال ابن مunda رحمه الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وقد اختلف العلماء في النكاح بغير ولي فقال كثير من أهل العلم لا نكاح إلا بولي وروي أو روى هذا الحديث أو هذا الحديث عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وبهريرة رضي الله عنهم ويؤيد هذا القول الآية المذكورة وقوله ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فقال الله لا تعضلوهن خاطب الأولياء لا تمنع النساء من أزواجهم إذا حصل بينهم شيء شجار وحصل فراق ثم رجع يريد أن يتزوج بها لا تعظلوها وهي تحبه وترغب فيه وهو يرغب فيها. الشاهد أنه عاد الأمر الأولياء وخاصب الأولياء لأنه لان كاهن ولي ويؤيد هذا القول الآية المذكورة وقوله ولا تعظلوهن أين ينكحن أزواجهن. ثم قال ولو لو أن له ولو لو له حقا في النكاح ما نهي عن العضل صحيح. لو أن له حقا في النكاح ما نهي عن العضل. صحيح أي هذا الولي ما نهي عن العضل ومما يؤيده أيضا من الكتاب قوله فانكحوهن بإذن أهلهن هذا نص فانكحوهن بإذن أهلهن ما هو آكل فوضى تذهب مرأة الزوج لنفسهم من شاءت والمرأة مهر رشيدة في هذا الصنيع هذا لا يدل على رشد منها والله يقول فانكحوهن بإذن أهلهن هذا ما هو رشد من هذه المرأة وقال وأنكحوا الآيام منكم وهذا أيضا دلالة واضحة وظاهرة هذا كله النكاح بكتاب الله هذه الآية التي بين نعني ولا تنكح المشركين وأنكحوا الآيام منكم ولا تعضلوهن لأنكحن أزواجهن فانكحوهن بإذن أهلهن هذا كله النكاح بكتاب الله وأنه يسندين الأولياء وليس إلى النساء وأنكحوا الآيام منكم فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال ولو كان للنساء ولو كان للنساء لذكرهن صحيح ولو كان للنساء لذكرهن لكن ما ذكر هذا الأمر إليهن أبدا ولا حال عليهم وذهب أبو حنيفة لازلنا معاكنا ابن المندر ابن المندر وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز للمرأة البالغة الرشيدة تزويج لسها وعقد النكاح دون وليها وهذا القول باطل يعارض الأدنى المذكورة ويرده قول عليه الصلاة والسلام عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذنها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات ثم قال رحمه الله قال ابن مندر وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة خارج عن قول أكثر أهل العلم وبالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا استئناف هذا قال المنذر وأما ما قاله النعمان فهو مخالف للسنة خارج عن قول أكثر أهل العلم أنت الآن هذا السادس وبالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول وبالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول كلام جميل هذا القول الذي قاله النعمان مخالف للسنة خارج عن قول أكثر أهل العلم وبالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول كلام طيب هذا هو الواجب على المسلم وعلى أهل العلم أن يقولوا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرض عن خبر غيره مما يصادم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لي أحد مع قول رسول الله ولا سنة لي أحد مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل يُخَذ من, من قوله يرد إلا صاحب هذا القبر فلا يرد من قوله شيء ولا يرجو رد شيء من قوله عليه الصلاة والسلام فمن رد قوله عنادا بعد بيان المحجة والحجة على دلالة قوله عن المقصود فهذا يخشع من كفر بالله سبحانه وتعالى واختلف العلماء في منازل الأولياء منهم الذي يقدم في نكاح هذه المرأة من أوليائها ويقوم بهذا الشأن منه المقدم هل الأب أم الأخ أم العبن المقدم في هذا فهذا الشأن الذي يقوم بالولايه ولا يقوم يقدم عليه عند وجوده لا يقدم عليه أحد عند وجوده فهل العلم اختلف في منازل الأولياء الذين يقومون بهذا الشان ولهم أحقية هذا الشان أي في انكاح المرأة أو في نكاح المرأة واختلفوا واختلف العلماء في منازل الأولياء قال أحمد أحقهم بالمرأة أبوها ثم الابن ثم الأخ ثم ابنه ثم العم هكذا درجاتهم في الولاية لهذه المرأة أحقهم بالمرأة أبوها أولا فإن لم يوجد الأب ثم الإبن إذا كان عندها إبن من زوج آخر طلقت أو مات ذلك الزوج وأراد واحد أن يتزوج بها وعندها إبن بالغ هو الذي يقوم بعد الأب ولا يقال العم تعال أو لغير العم وللأخ تعال زوج أخته لا الإبن أحق عند أحمد بعد الأب بعد الأب الإبن يقوم بهذا الشأن قال أحمد أحق بالمرأة أبوها ثم الابن ثم الأخ ثم ابنه أي ابن الأخ ثم العم هذه الدرجات درجات الأولي عند أحمد من الذي يقدم على الآخر من يتأخر فقال الأب هو الأولاد عند وجوده فلا يقدم أحد عليه ثم إن عدم الأب فإنه الابن بعده ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم وقال الشافعي لا ولاية لأحد مع الأب هذا كلام صواب إلى هنا لا ولاية لأحد مع الأب فإذا وجد الأب فهو أحق بهذه الولاية فلا تذهب إلى عمها المرأة أو إلى غير ذلك من إخوانها لا ولاية لأحد مع الأب فإن مات فالجد ثم أب أب الجد لأنهم كلهم آباء فهذا قول الشافعي الأب ثم الجد وبعده جد الجد وهكذا يتسلسل من حيث التسفل والنزول يتسلسل فين أجداد فعند وجود الأجداد وعدم وجود الأب فهم أولى بهذا الأمر فينسب إليهم هذا الشيء ويقومون به الأب فإن مات الأب الأب الأب هو الجد إلى آخره لأنهم كلهم أباء قال وبعد الجد من الإخوة ثم الأقرب وبعد الجد ارجع يرجعين للإخوان ثم الأقر فالأقر يرجعين في مسلة أولايتهم في هذا الشأن نكاح المرأة وقال مالك أولهم البنون وإن سفلوا هذا قول مالك أولهم أول أولياء يقومون بهذا الشأن البنون أبناؤها وإن سفلوا ثم الآباء عند مالك رحمه الله ثم الآباء بعد ذلك ثم الآباء ثم الإخوة للأب والأم للأشقاء ثم للأب ثم بنوا الإخوة للأب والأم ثم للأب ثم الأجداد وينعلوا ثم العمومة على ترثيم الأخوة ثم بنوهم كذلك وله رواية يوافق الشافعي والأقرب هو قول أحمد والله أعلم قول أحمد قريب إلا أن ما ذهب إليه الشافعي في الجد بعد الأب هذا أيضا قوي أن الأب ثم الجد الأب ثم الجد ثم الإبن ثم الإبن يقوم بهذا الشأن ثم أخوه والأقرب والأقرب من الإخوة الأشقاء قبل ثم الأخ الأب إن لم يوجد شقيق فالأخ الأب مقدم على غيره ثم إن لم يوجد لا أخ شقيق ولا أخ الأب فالعم فالعم بعد ذلك يقوم بهذا الشأن هذا الذي يظهر الله معلم الأب فإن عدم الأب فالجد وإن عدم الجد فالأبناء إن كان لها أبناء وإن عدم الأبناء فالإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب لإن عدم الأشقاء ثم العمومة ثم أبناء الأخوة الدمون أيضا ثم العمومة بعد ذلك فإن عدم العمام أبناء الأعمام أبناء الأعمام ينظر إليهم أين هم فإن وجدوا يقومون بهذا الشأن فالحاصل أنها لا تزوج من غير ولي فلا تقول ما في أب ولا في أخ بقي أولياء آخرون بقي أولياء آخرون يقومون بهذا الشأن يتسلسلون في الولاية هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم خلافا للنعمان رحمه الله فإنه يرى لا بأس بالنكاح من غير ولي. بما عنها تنكح من غير ولي ما كتبت والله قال تمن غير مرجع هو مثل هذا الغالف عليها في الأوسط اوسط هذا كتاب جميل جدا عندنا في مكتبه الأوسط هذا نعم كتاب جميل جدا هذا في الخلاف خلاف اهل العلم في ذكر مثل هذه الفوائد الجميلة والمسائل التي يحتاج لها الطالب <تصفيق> ولا تُعدم الخير في مثل هذه القصص. الثلافية، التي هي العلماء الربانيين قال رحمه الله الآية الحادية وستون قوله تعالى: ويسألونك عن المحيط ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فيها اثنتان وعشرون مسألة نظر إلى الفقه وإلى استنباطات آية واحدة فيها اثنتان وعشرون مسألة إبراهيم لماذا قال اثنتان لماذا لا يكون فيها اثنان اثنان وعشرون مسألة نعم عند إبراهيم الثاني إبراهيم، آه، ما تحضر يومين اللي فات النحو، آه النحو ضروري النحو ضروري، آه عندما ليش قال فيها, فيها اثنان وعشرون مثلا ولم يقول فيها اثنان وعشرون مثلا زكريا؟ نعم حسنته هل واحد والاثنان يجريان على القياس فيؤنث ثاني مع المؤنث ويذكران مع المذكر كما هنا اثنتان مسألة وعشرون مسألة مسألة مؤنث أحسن ذا لكن لو قال فيه اثنان وعشرون سؤالا سيقول اثنان ولا اثنتان وعشرون سؤالا أو عندي اثنان وعشرون سؤالا أو اث اثنتان وعشرون سؤالا سيضحكون علي إيش اثنتان وعشرون سؤال هو مؤنث حتى يقول اثنتان سيضحكون عليه صحيح كيف تقول هذا الكلام هذا خطأ لا يوافق اللغة فهذه الآية العظيمة فيها كم من المسائل العظيمة التي يحتاج لها المسلم وقوله يسألونك عن المحيط المحيط المقصود به هنا في الأول بلا خلاف بينها العلم أنه الدم دم الحين لم يختلف أحد من العلماء أن المقصود بالمحيط هنا أي في الأول لما ذكره في الأول أن المقصود به الدم باتفاق أهل العلم بدليل قوله قل هو أذن قل هو أذن فهو دم ولا يجوز أن تغرب النساء عند وجوده فلم يختلف أحد من أهل العلم أن المحيط الأول في قانون سانونك عن المحيط أن المقصود به الدم بدليل قوله قل هو أذن وأما المحيط الثاني فعتزل النساء في المحيط اختلف العلماء فيه عن ثلاثة قوانين. القول الأول أن المقصود به الدم كالأول والقول الثاني أن المقصود به مكان الدم وهو الفرج والقول الثالث المقصود به زمان الحيض فاعتزل النساء في زمان الحيض يسألونك عن المحيط أي عن دم الحيض. قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط ثلاثة أقوال: القول الأول المقصود به الدم أي بعتزل النساء عند وجود هذا الدم والقول الثاني المقصود به زمن الحيض فاعتزل النساء زمن إيش الحيض زمن الحيض في المحيط أي بعتزل النساء في زمن المحيط زمن الحيض في وقت الحيض والقول الثالث في المحيط أي مكان الحيض وهو الفرج فاعتزل النساء في المحيط أي في مكان الحيض وهو إيش الفرج كان الدم ثلاثة النساء في المكان. هذه ثلاثة أغوال وسيئة إن شاء الله كلام الإمام رحمه الله والقول الثالث أنه مكان الدم وهو الفرج هذا قول أكثر منفسرين قول جمهور منفسرين وقول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن المحيط المقصود به مكان الدم وهو الفرج اعتزلوا النساء في المحيط أي في هذا الموضع فلا تأتوا النساء في المحيط أي في هذا المكان وصمعوا كل شيء إلا النكاح قال رحمه الله المسألة الأولى سبب السؤال وقد اختلف العلماء فيه على قولين قال المحقق ذكر المؤلف هنا القول الأول سيدي ذكر القول الأول قال ذكر المؤلف هنا القول الأول وهو حديث أنس وذكر القول الثاني دون تعينه في المسألة الثانية ذكر القول الثاني معينة وإنما ذكره ضمن المسألة الثاني الثانية وهو طيب وذكر القول الثاني دون تعينه في مسألة ثانية وهو قد روي عن مجاهد سيدي أنه قال قد روي عن مجاهد قال كانوا يأتون النساء في أدبالهن في المحيض فسألوا رسول الله فإنزل الله فهذان قولان في سبب السؤال في سبب السؤال وسبب نزول هذه الآية فمنهم من قال حديث أنس يدل على سبب السؤال وهذا هو الصواب ومنهم قال ما ذكرهم جاهد أنهم كانوا يأتون النساء في المحيط فنزلت هذه الآية يأتون النساء في الأدبار يأتون النساء في أدبارهن ولعلهم سألوا عن هذا فقالوا يسألونك عن المحيط قل هو هذا فاعتزل النساء في المحيط وهذا القول الثاني غير صحيح القول الأول هو الصواب أما الثاني سيأتي أنه غير صواب الحاصل أردنا التنبيهة على أنه قال سبب السؤال وقد اختلف العلماء فيه على قولين وذكر قولا واحدا وإما القول الثاني ما ذكره إنما ذكره ضمنا وإما تعينا ما ذكره تعينا مثل ما ذكر القول الأول ذكره ضمنهم تحت المسألة الثانية كما سيجر قال رحمه الله المسألة الأولى سبب السؤال وقد اختلف العلماء فيه على قولين فروى أنس ابن مالك كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت أي حتى في البيت تخرجونها قل أخرجي أنت حائد ما يصرح تبقي معنا وتمكتي معنا في البيت هذا قنوب هذا تجاوز الحدود فاليهود كان عندهم تعلث والنصارى عندهم تميع بغاية تميع في جانب النساء عند الحير فإنهم يجامعوها على ما فيها من هذا الموجود الألاء علامة فيها. أما هؤلاء تعنتوا وتشددوا اليهود في هذا الجانب حتى أنهم ما يجامعوها لا أكل ولا شرب ولا مجمع في البيت. حتى البيت يقول لا خرجين ربنا معي رحي عند عند بيتي هناك حتى الطهر يتعالي بعدها. فهذا تعنت وغلو قابلهم النصارى في هذا الأمر قابلوهم وتميعوا في الجانب الآخر. فحصل عندهم تفريط ولا عندهم إفراد. وهؤلاء عندهم تفريط والإسلام وسط بين ذين الدينين فالإسلام وصد فإنه آكل أو أمر بمآكلة الحائط ومشاربتها والبعد عن مجامعتها في الفرج لا عن مجامعتها في البيوت فتبقى في البيت على ما هي عليه وتآكل وكذلك شاربها زوجها ولكن مسألة الجماع حرام فهذا هو الوسطية هذا هو العدل في هذا الدين العظيم أما اليهود غلوا وأفرطوا جدا في الحائط وازدروا بها وعاملوها معاملة الجفاء عاملوها معاملة الجفاء عندهم جفاء في المرأة في جانب المرأة فإنهم عند حيضها لا أكل لا شرب لا جلوس في البيت الهبي والنصارى بالعكس تماما بالعكس تماما تميعوا معها حتى أنهم وصل بهم الحد إلى أن جامعوها بالفرج حال تلبسها بالحيض هذا حرام وأهل الإسلام وصد صنعوا مع الحائض كل شيء إلا الجماع فقط إلا الجماعة. كل شيء قبل حيضها يفعلوا معها إلا الجماعة. حال حيضها تترك هنا قال فروى أنس ابن مالك كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوها وانشاربوها وأن يكونوا في البيوت معهن وأن يفعلوا كل شيء ما خل النكاح هذا هو العدل معها أما هذا الجفاء عند اليهود وهذا كذلك التفريض عند النصار فقالت اليهود ما يريد محمد أن يدعى من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر وهما رجلان صالحان فقالوا فقال يا رسول الله ألا نخالف اليهود فنقعوا النساء ألا نخالف اليهود اليهودة فنطع النساء في المحيط ابراهيم فنطع أو ألا نخالف اليهودة فنطع النساء في المحيط ما على وقوعه؟ ما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبون أن يفهموا. يبون أن يفهموا. ثم يجمعون عن خالفون. من جامعه في المحيط. تغير وجه عليه الصلاة والسلام. فتغير وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظلنا أنه قد وجد عليهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث. فعلم أنه لم يجد عليهما. هو يحبهما عليه الصلاة والسلام. ويكرمهما. فيعرف منزلته ما فسمع عبادا يصلي في المسجد وكان يصلي عين سرا صوي في البيت وعباد كان يصلي في المسجد في الليل كما ذكرت عائشة فقال هذا عباد اللهم ارحم عبادا اللهم ارحم عبادا سمع صوته وهو القرآن في الليل جاء الى المسجد صلى ورسول الله يصلي في المسجد في البيت هو صلى في المسجد ورسول الله في بيته فسمع هذا الصوت في الجميل فقال هذا عباد اللهم ارحم عبادا قد حصل لهم من الكرام ما يعلمه إخواننا أنهم اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد وسيد هؤلاء الزملاء عباد وسيد اجتمع عند رسول الله تحدث عنده حديثا حتى تأخر الليل تأخر الليل فخرج من عنده في وقت متأخر وبيد كل واحد منهم عصا يمشي بها الع... على عادة العرب يمشون بالعصي معهم يمشي بها فأضاءت عصا أحدهما ما يحتاجه كالشارك فأضاءت عصا أحدهما ومشوا في الضوء ظلمة شديدة في ذلك الوقت كانت فمشوا في ضوء تلك العصاء يمشون بها فلما أراد أن يفترقها كل أحد يذهب إلى بيته أضاءت عصا آخر هذا مشى في الضوء حقا وهذا مشى في الضوء إلى البيوت حتى وصلاقا إلى أهلهما والحديث صحيح حتى وصلا إلى أهلهما هذه كرامة عظيمة لا كشاف يشتري ولا شيء فيش لا يحتاج مشى كل واحد بعصاه تمشي وهي تضيء إلى الطريق إلى أن وصل إلى أهله والآخر لما انفصلوا لما انفصلوا هذا في عصاه فعلى هذا يؤخذ أنك إذا كان معك كشاف وأخوك معك كشاف كشاف واحد يكفي يحتاج كل واحد يمشي معك كشاف ماش داعي ماش داعي. ما داعي. ما داعي ما في حاجة فيا الشخص ينتبه ويتصد فالله سبحانه وتعالى أظهر هذه الكلامة كل واحد مع عصا يحتاج إلى ضوء عصا واحدة مع بعض يمشون فلما افترقاه لك تحتاج لكشاف يحتاج إلى ضوء فأخذواه معه ومشى. وأما مع بعض يحتاجوا لكل واحد يضيه بهذا الأمر لا وهذا ينتمى له وبعض الناس يكونوا مع بعض كل عام معه كشاف خمسة كشافات في الطريق يمشون بها ما يوجد داعي لهذا الشيء لا داعي فالحاصل هذان رجلان صالحان رضي الله تعالى عنهما نكتفي بهذا سبحانك الله وحمدك لا إله إلا أنت استغفروا فأتو بنيت